بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطيع الكافرين والمنافقين إن الله كان علي من حكيم واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا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 وليس عليكم جناح في ما أخطأت به ولكم ما تعمدت ولكم ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفور رحيم أن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وَأُلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إلَّا أَن تَفْعَلُ إلَّا أَن تَفْعَلُ إلَى أُولِي الْأَيَّامِ مَعْرُوفاً كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْتُوراً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 وأعدَّ لِالكَافِرِينَ عذاباً أليماً يا أيها الذين آمنوا اذكرو نعمة الله عليكم إثداءتكم جنوداً إثداءتكم جنوداً فأرسلنا عليهم ريح وجنود لم تروها وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا إِذْ تَأَوُّهُكُمْ مِّنْ ثَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذَاغَةُ الْأَبْصَارِ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هناك ب المُؤمنون وَزلزلوز زلَ شدة هناك بتل المؤمنون هناك ب المُؤمنون وَزلزلوز زل شددك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 ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن نبوية نعورة يقولون إن نبوية نعورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئل الفتن تلأتها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 ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا فليعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم هلما الينا والقائلين لاخوانهم هلما الينا ولا ياتون الباس الا قليلا أشحة عليكم فإذا دا الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم تدور أعينهم كالذي يغشا عليهم من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوك بألسنة حداد أشحة على الخير هؤلاء كلم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسير يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإي أت الأحزاب يودلو أنهم يودلو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن آباءكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرد الله لمن كان يرد الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا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 من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدنوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين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 وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب صياصهم وقذف في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورسكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطأها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 يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير. ومن يقلت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها واعتدنا لها رزق كريم يا لسان النبي لستك أحد من النساء التقيت فلا تخضع نبي القول فيطمع الذي في قلبه مرضوا وقلنا قول لم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 إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقالتين والقالتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين, والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات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 وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ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 وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشى وتخشى الناس والله احق ان تخشى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أديعائهم، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أديعائهم. إذا قضوا منه وترى وكان أمر الله مفعولاً.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 وسبحو بكرته وأصيلا هو الذي يصل عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحمة وكان بالمؤمنين رحمة تحييتهم يوم يلقونه سلام وأعد لَهُمْ أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وثراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع ازاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا ايها الذين امنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ثم طلقتمهن من قبل أن تمسهن فما لكم فما لكم عليهم من عدة تعتدونها فمتعهن وسرحهن سراحا جميلة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 وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَتَبَدَّلَ بِهِنَّ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 إلا أهي يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إله ولكن ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث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 ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن والتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا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 وأعدلهم عذبا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملو بهتانا فقد احتملو بهتانا وإثم مبينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا بغير ما اكتسبوا فقد احتملو بهتانا وإثم مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم يُودِنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يعرفن فَلَا يُؤْذَيْنَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا لَإِن لم يَتَهِ المُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرْضُونَ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةَ لَنُخْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُدَاوِرُونَكَ فِيهَا إلَّا قَلِيلًا مَالْعُونِ مَالْعُونِ أَيْنَمَا سُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلَ سُنَّة اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبَدِّيلًا يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُل إِنَّمَا عِلْمُهَا عِلْمُ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَة تَكُونُ قَرِيبَةً وَمَا يُدْرِيكَ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 يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا يوم تقلبوهم في النار يقولون يا ليتنا يقولون يا ليتنا أطعنا الله يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبرانا فأضلون السبيلا ربنا أتيم ضعفين من العذاب والعنهم والعنهم لعنة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 عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أي يحملناها فأبين أي يحملناها وأسفقنا منها وحملها الإنسان وحملها الإنسان إنه كان ظل مندهلا وحمله الإنسان إنه كان ظلما إنه كان ظلما له لا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات